محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر صفر لعام ثمانٍ وثلاثين وأربعمائةٍ وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الحث عليها والتشديد والتشديد في منعها قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال انك تاتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله وأني رسول الله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 وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها وقد احتج به على وجوب صرف في بلدها واشتراط إسلام الفقير وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخير في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم قيامة الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجر ولو سقاها من نهر كان له به كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجمل، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما التي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشهرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمور يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى رواه أحمد ومسلم قال رحمه الله وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال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 روه الجماعة إلا ابن ماجه قال رحمه الله لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود لو منعوني عقلا كانوا يؤدونه بدل العناق قال رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين في كل أربعين في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق لا يفرغ إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال وشطر ماله قال رحمه الله وهو حجة في أخذها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 في كتاب الزكاة وهذا الكتاب يتضمن أربعة وتسعين حديثا ونرجو الله عز وجل أن يعين أن ننهي في هذه الليالي الثلاثة إن شاء الله قال كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء قال ابن قتيبة أصل الزكاة النماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه قال زك الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقه إذا بورك فيها ومنه قول تعالى قتلت نفسا زكية أي ماذا أي نامية أي نامية وقال الأزهري سميت بذلك لأنها تزكي الفقراء عن السؤال أي ماذا تنميهم قال وقوله تعالى وتطهرهم وتزكيهم بها اي تطهر المخرجين وتزكي الفقراء وهنا المعنى اللطيف بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فان المعنى الشرعي هو الزكاه يشتمل ماذا يشتمل على الدافع بنماء ماذا بنماء ماله والمدفوع له ماذا بتزكيته وماذا وكذلك تنميته وحبسه عن السؤال في الشرع الزكاة اسم لمال مخصوص مال مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة ونعني بالاسم الأول لما قلنا اسم لمال هو ماذا؟ هو القدر المخرج هو القدر المخرج تارة قد يكون ماذا؟ العشر وتارتها قد يكون ربع العشر بأوصاف مخصوصة ماذا في شروط ماذا الزكاة من مال مخصوص وهي ماذا الأموال التي تجب فيها الزكاة كما سيأتي بيانه لطائفة مخصوصة التي جاءت ماذا في آية سورة التوبة التي جاءت في آية سورة التوبة في قوله عز وجل ماذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية سيأتي بيان شرحها قال ابن قدام رحمه الله الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أما الكتاب فقول الله عز وجل فيما تكرر وآت الزكاة وهذا كثير قد أتى وغالبا يأتي مقترنا بالصلاة وأما السنة فمنها حديث معاذ رضي الله عنه وحديث ابن عباس وسيأتي بيانها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم فالزكاة ماذا فريضة فهي فريضة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وقد أجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوبها وأنه يكفر جاحدها فمن جحد أن في المال زكاة فقد كفر واتفق الصحابة على قتال مانعيها وأما من منعها بخلا أو منعها استهانه فإنه ليس كمن ماذا؟ كمن منعها جحوداً وسياتي إشارة إليه إن شاء الله. قال النووي الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وتظاهر الدلائل الكتاب والسنة والإجماع أي إجماع الأمة على ذلك. اختلف العلماء متى فرضت الزكاة؟ هل فرضت بمكة أم بالمدينة؟ على أقوال كثيرة ذكر أكثر اهل العلم أن فرض الزكاة كان بالمدينة. واختار هذا القول ابن قدامة والمصنف المجد رحمه الله وابن تيمية رحمه الله وقيل فرض الزكاة كان قبل ماذا؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورجح بعض علماء قولا وسطا في ذلك لأنكم لو تقرؤون بعض الصور المكية فيها إشارة إلى ماذا؟ الى الزكاه ونحن نقول انها فرضت في المدينه قيل انها فرضت في المدينه في اول رمضان فكيف الجمع بين القولين والنظر الى هذه الايات التي من السور المكيه التي ذكر فيها الزكاه قيل ان احسنت ان فرضيه الوجوب والاصل كانت في مكه فامر الله بإيتاء الزكاه من دون تعيين مقادير وأنصبه فلما كان في المدينه نزلت الفريضة ماذا مقدرة من ما النصاب وما الواجب في كل ماذا نصاب نعم مثل ماذا مثل الربا الله عز وجل ذكر في آيات في صور مكية الربا وحرمته لكن وتحريمه تحريمه في بالذات في بعض صوره وأنواعه كان ماذا كان في المدينة كان في المدينة قال ابن العربي رحمه الله ولها ركن أي للزكاة وهو الإخلاص وشرط وهو السبب وهو ملك النصاب الحولي وشرط من تجلب عليه أو من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع ماذا الدرجة والاسترقاق والاستز... ماذا أو استرقاقا من ماذا؟ أو تحريرا للأرقاء وهي في قول عز وجل وفي وفي الرقاب كما سياتي ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول فقال باب الحث عليها والتشديد في منعها الحث على الزكاة والتشديد في منعها وذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن حديث رواه الجماعة السبعة وأخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا وأخرجوا في باب الدعاء كيف أخرجوا في باب الدعاء ما متعلقه نعم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يقول ابن الملق حديث ابن عباس حديث عظيم جامع لمعظم دعائم الإسلام وبدأ المؤلف رحمه الله أنت كلام الحافظ وبدأ المؤلف بهذا الحديث لأنه ماذا لأنه دال على فرضية الزكاة وهو يقول كذلك وهو أمر مقطوع به ومن جحده أي وجوبها فقد كفار قال عن ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قيل عام العام العاشر قبل حجة الوداع وقيل اواخر سنة تسع قال لما بعث معاذا إلى اليمن طبعا متى كان رجوع معاذ؟ كان رجوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب في لفظ أهل الكتاب يسمي العلماء هذه توطئه كأن النبي يهيئ له فيقول إنك ستأتي قوما اعلم أنهم ماذا؟ أنهم ماذا؟ أهل ملة ماذا؟ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فادعهم إلى شهاد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية البخاري وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا. فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في لفظ في فقراءهم وفي لفظ فترد على فقراءهم فإن أطاعهم أطاعوك لذلك في وكرائم أموال والكرائم ها هي الأموال النفيسة أنفس الأموال أنفس ماذا الأموال في وكرائم أموال واتقي دعوة المظلوم انظر الختام المناسب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لماذا قال في الأخير واتقي دعوة المظلوم أن النبي ماذا فرائض الإسلام قال العلماء الحكمة من هذا الختام الجميل لأجل التحري في قبض الأموال فإن الناس تعلق قلوبهم بالأموال فكأن النبي يقول له تحر في قبض ما يجب من قبض الزكاة في هذا الحديث قال وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها ثم ذكر بعض المسائل حديث ابن عباس دليل على مسائل كثيرة أولها مشروعية بعض الدعاه إلى الإسلام في أطراف الأرض للدعوه إلى الإسلام ولتعليم الناس دين الإسلام وأحكامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أم أول ما قوي ماذا بعث ماذا بعوثه صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العرب وخارج جزيرة العرب ثانيا أن الداعيه يشرع له أن يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فإن النبي أول ما بدأ بدأ بماذا بالتوحيد والإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث الترتيب فيبدأ أولا بماذا الدعوة للشهادتين لأنها أهم فرائض الدين وأوجب الواجبات ولا تصح سائر العبادات إلا بهذا التوحيد الخالص ثم بدأ بعد ذلك بالعبادات البدنية وهي ماذا الصلاة الصلاة ثم بعد ذلك بدا ماذا بالعبادة المالية فذكر ماذا فذكر الزكاه المساله الثالثه لم يذكر في الحديث الحج لا الصوم ولا الحج مع انهما من اركان الاسلام العظيمه وبعث معاذ كان سنه عشر لاجل لا يقول قائل انها لم تفرق فكيف الجمع ما يقال بيان لأنه معلوم ببيان آخر لكن لماذا لم يقولها له حال أهل اليمن مثلا طيب كذلك طيب ذكر العلماء أوجه من الرد فقالوا أن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر لماذا؟ لأن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا فوجوب الصلاة والزكاة لا يسقط ماذا لا يسقط أصلا إذا وجب عليه بخلاف الصوت فإنه يسقط بالرخصة بالسفر، بالمشقة واضح بماذا بالكبر بالحمل بالأعذار التي تعلمون يسقط عن المرأة في الحيض والنفاس والحج فإنه ماذا إنما يجب مرة ويسقط ماذا عن الميت ويسقط عن من لا يستطيع لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا والحج يقوم الغير مقام ماذا؟ مقام الفاعل وقيل لأن الأركان الخمسة منها اعتقادي وهو ماذا؟ الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة واقتصر عليها الشارع لتفرع الركنين الآخرين عنهما فالحج عبادة بدنية ومالية والصوم عبادة بدنية فكأنها متفرعة عن عبادة ماذا الصلاة فان الصوم بدني محب والحج بدني مالي وقيل إن بعث معاذ كان في ربيع الأول من سنة عشر وليس وقتا, ليس وقتا للصوم ليس وقتا للصوم ولا للحج وأخرت الدعوة لهما حتى ماذا حتى يستقر الأمر، فيأتيهم معاذ فيدعوهم اولا إلى الشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم ما صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقراء، لأن الزكاة واجبة في ماذا؟ في جميع العام بشروطها، وأخر بيان رمضان والحج ماذا؟ لأنه وفد معاذ كان ماذا؟ قبل رمضان والحج بماذا بأشهر كثيرة هذه الحكمة ذكرها أو ذكرها بعض علماء رابعا استدل بحديث معاذ على أن الوتر ليس بواجه ما الدليل خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر فيها ماذا الوتر فدل على عدم وجوبه خلافا لمن ماذا أوجبه وهم الحنفيه كما مر معهنا في بابه خامسا قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه وهذا من أدوار الإمام أن يقبض ماذا؟ الزكاة قد يفوض قبضها إلى نائبه قد يفوضه إلى صاحب المال لا بأس قوله صلى الله عليه وسلم على فقرائهم انتبهوا استدل به لقول مالك رحمه الله أنه يكفي في إخراج الزكاة ماذا صنف واحد، فلو أخرج الزكاة في صنف واحد في الفقراء أجزا ولا ينزم جميع ماذا الأصناف أو تنوعها؟ المسألة السابعة قول النبي واتقي كرائم أموالهم أنه يترك في الزكاة أخذ خيار المال، إلا إن رضي رب المال لذلك. الأصل ما يؤخذ خيار المال نفائس الأموال وخيارها ما يؤخذ ولا يؤخذ كذلك كما سياتي في الأبواب إن شاء الله غدا ولا يؤخذ رديئها إنما يؤخذ ماذا الوسط منها لماذا نهى النبي عن الكرائم لأن نفس الساعي المبعوث لقبض الزكاة تسميه الساعي تتشوه نفسه لأن يقبض أنفس المال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولان نفس المزكي ماذا تتشوف الى بقاء هذا المال النفيس الخيار المساله التاسعه او الثامنه واتقي دعوه المظلوم بعد أن بعد المنع من اخذ الكرائم فيه دليل على ان هذا الفعل ظلم وهو اخذ كرائم الاموال عاشراً أو تاسعا احتج به كما قال الإمام على وجوب صرف الزكاة في بلدها فإنه صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراءهم. هل المقصود في الضمير من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين أم المقصود به تؤخذ ماذا في الضمير أغنيائهم تؤخذ من أغنياء اليمن فترد في أغنياء في فقراء اليمن اختلف العلماء في هذه المسألة على هذين القولين فمنهم من قال هو دليل على ماذا؟ على أن المال المزكى يصرف ماذا؟ في نفس بلدي المزكي ومنهم من قال لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أن تؤخذ من أموال المسلمين فترد في فقراء المسلمين ولذا قال, قال احتج به على وجوب الزكاة صرف الزكاة في بلدها وأنه لا يجوز نقلها وهو قول مالك رحمه الله ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز نقلها والجمهور على جواز نقلها كما سيأتي إن شاء الله للحاجة وسيأتي تفصيل هذه المسألة طبعا سيأتي ان الحنابل يقول لا يجوز نقلها أكثر من مسافة قصر أما دون القصر يجوز طيب لو نقلها سيأتي بيان أن الجمهور على أنه يصح لكن أولى أن لا, أن لا ينقل ومعنى أنه يصح يعني تجزئه المسألة التليهة قال واشتراط اسلام الفقير لاحظ قول النبي تؤخذ من اغنياء اغنياء من المسلمين فترد في فقراء. فقراء عام يشمل من المسلم والكافر لكن المقصود به من فقراء المسلمين فترد في فقراء المسلمين وانها تجب في مال الطفل الغني لماذا لان الطفل الغني داخل في مسمى الاغنياء أخذوا من أغنياهم طفلا ماذا شابا كبيرا امراه واضح فإطلاق لفظ الغني يدخل فيه الطفل ويدخل في من المجنون كذلك عملا بعمومه كل هذا استدل به في العموم كما تصرف فيه مع الفقر تصرف في من تصرف فيه في الطفل مع وجود ماذا فقره هذه المساله كم الآن المساله الثانية عشر حرمه دفع الزكاه للكافر اهتمام الإمام. مسألة تليها اهتمام الامام بامر الفقراء ومصارف ماذا الزكاه لهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم التي تليها ان صاحب الزكاه اذا امتنع عن دفعها اخذت منه بغير اختياره ما الدليل تؤخذ تقبض وسياتي اخر الباب قرانا ماذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فقوله تؤخذ انها تؤخذ ماذا ماذا لو منعها تؤخذ جبرا تؤخذ جبرا المسألة السابع عشر تنبيه على ماذا جميع في الحديث تنبيه على جميع أنواع الظلم فقال ماذا واتقي دعوة المظلوم في كل شيء في المال وفي غيره فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ثم ذكر الحديث الذي يليه فقال طبعا في الحديث كذلك فوائد منها بعث معاذا ماذا تستفيد منها ذكرنا موعد واحد وقال انك تاتي احسنت في عند اهل الاصول قبول خبر الواحد قبول خبر الواحد في ماذا حتى في ماذا في التشريعات حتى في التشريعات نعم استدل بالحديث مساله اصوليه من قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه ما وجه الاستدلال ها فانهم اطاعوك ولانه كل أطاعوك أتت بعد ماذا بعد التوحيد لكن الصحيح انهم مخاطبون بفروع الشريعه ما معنى مخاطب الكفار بفروع الشريعه اولا ما الدليل على انهم مخاطبون بفروع الشريعه الدليل قول الله عز وجل ما سلككم في سقر الله يخاطب الكفار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لاحظوا هذه ماذا هذه ماذا من فروع الشريعه من فروع الشريعة طيب كيف تكون مخ... أنه محاسبون على فروع الشريعة مخاطبون بها يزاد عليهم العباء وإذا قال الله ما سلككم في السقر طيب ماذا مرتوه العملي للمسلم ثم قال بعض علماء أن الزكاة تقبض من الكافر فنأخذ منه زكاته خاصة إذا كان مالا ظاهرا إلا أننا كل نضرب عليه الجزية فإننا نأخذ ماذا الزكاة واضح الحديث الذي يليه الشيخ حديث. الحديث ما الشيخ. لذلك. لا بلا قيل لكن الادله الاخرى الادله الاخرى خاصة كتاب الله عز وجل ما سلككم في سقى ما قالوا ما آمنا ذكرها في الأخير إنما قال ماذا لم نكن من المصلين والصلاة فرع جيد و ولم نكن نطعم مسكين الزكاة وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين ونخوض مع الخائضين من الفروع كذلك ولم يذكر الإيمان لا متأخرا قال علم فهو دليل على أن الكافر محاسب وماذا بفروع الشريعة نعم. ثم ذكر حديث أبي هرير رضي الله عنه إذن هذا الحديث حديث جامع في مسائل كثيرة يعني أجملناه تقريبا في عشرين مسألة عن أبي هرير قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض وكان مخزونا محفوظا في خزانة جيد. ما من صاحب كنز في رواية ما من صاحب ذهب ولا فضة كما قال الله عز وجل إن ماذا والذين يكنزون الذهب والفضة ففي الرواية الأخرى ما من صاحب ماذا ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها في هنا في الباب قال لا يؤدي زكاتها فهو صريح في الزكات وإذا اختار المؤلف هذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث بروايات وألفاظ كثيرة أحسن المصنف في اختيار ماذا أحد الألفاظ الذي يدل على كثير من المسائل كما سنذكر قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ما من ماذا عام كل صاحب كنز غنية صغيرة جيد لكنه صاحب كنز امرأة واضح وكذلك ذكر المسلم والكافر جيد لا يؤدي زكاته فيها إلا أحمي عليه بنار في جهنم فيجعل صفائح فيقوى بها جنبه جنباه وجبهته هذا موافق لظاهر ظاهر آية التوبة حتى يحكم الله بين عباده في رواية المسلم لمسلم وظهره جبهته وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في رواية وكلما بردت نعوذ بالله وعيدت عليه وفي رواية أعيدت له قال القرطبي خن القرطبي رحمه الله علاً لماذا الكوي كان على الجنب والجبه وفي الرواية الأخرى على ماذا على الظهر لماذا تعليل لطيف قال رحمه الله وإنما كان للوجه لتقطيب من المسؤول بوجهه إذا اتاه من الفقير فيقطب فعوقب في ماذا في وجهه في وجه السائل وزويراره عنه، فهذا ماذا؟ يزوير بماذا؟ بجانبه، وإنما عوقب بظهره لأنه ماذا في الغالب؟ أن الفق الغني يعطي الفقير ظهره، ولله حكمة بالغة في هذا. نعم. قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل، إذا ال الشيء الاول الذي تجب فيه الزكاه الذهب والفضه باللفظ الاخر جيد صاحب كنز وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بطح لها بقاع قرقر البطح ماذا هو الالقاء على الوجه الالقاء على الوجه وقيل يمد ويبسط على ويكون على الوجه يكون على الوجه وعلى الظهر ومنه سميت البطحاله ماذا لانبساطها على الارض قال بقاع قرقر القاع المستوي الواسع من الارض فكل ما يعلو من السماء يسمى ماذا قاع بقاع قرقر ماذا مستوي فيبسط عليها ويبطح عليها كاوفر ما كانت تستن على أعظم ما كانت ثم ماذا كل تمشي عليه كلما مضى عليه آخرها نعود بالله ردت عليه ماذا أولوها تمشي عليه ماذا هذه الابل التي كان لا يؤذي زكاتها يبطح على هذه الأرض في قاع مبسوط قرقر جيد قرار ثم تمر عليه هذه الابل والبهيمة التي لم يكن يزكيها كما ذكر النبي وسلم كلما مضى عليه أي مشاء عليه آخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تستن يعني تجري تستن تجري ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نعوذ بالله وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كما ذكرنا كأوفر ما كانت عليه فتطأها بأضلافها الظلف ما هو؟ أن ينشق من القوائم اشتق أو شق من القوائم جيد بكسر الضاب أضلافها وتنطحه ماذا بقرونها ليس فيها أقصاء وهي الأقصاء الملتوية القرني ولا جلحة ما هي التي لا قرن لها وقد نهى النبي عن ماذا عن أن يضحى بها كلما مضى عليه آخرها مشى عليه آخرها ردت عليه أول حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى الحافر يطلق على ماذا لمن من الحيوانات للفرس والبغل والحمار طيب والخف للبعير الجمل والظلف للبقر والغنم والضباء واضح؟ استعمال العرب قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قال سهيل في الروايه الأخرى فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال فالخيل معقود في نواصيها الخيل يعني معقود في ناصيتها الأجر والمغنم الأجر في من؟ ركبها ليجاهد أو يكون على الثغور والمغنم من الغنيمة إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر قال فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله في رواية مفسرة لها يربطها في سبيل الله ويعدها له لسبيل الله فلا تغيب شيء في بطنها فلا يعني فلا تاكل ولا يدخل شيء في بطنها الا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج يعني مرج ماذا معنبه ما ماذا من السماء جيد في مرج مليء بالخضره فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطره تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها اللي كتب له عددوا ماذا الحسنات أجراً بماذا بأروافها وماذا أبوالها لماذا حسنات لماذا لأنها ربطها في ماذا في سبيل الله ولو استنت شرفاً يعني ارتقت استنت شرفا ارتقت وعلت أو شرفين كتب له بكل قطوة تخطوها أجر وهذا ماذا الذي هي له أجر انظر مكانة الخيل في الإسلام كيف صرف الناس الآن هذه الخير المعقودة بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كيف صرفوها التباهي وما سيأتي قال وأما الذي هي له ستر حجاب يعني من سؤال الغير فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها فإنما أو يتخذها لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يحتاج في الركوب إلى فرس غيره قال النبي ولا ينسى حقها حق ظهورها وبطونها في عسرها وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا في رواية ربطها رياء في مسلم وفخرا أو نواء على أهل الإسلام قال فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء جيد ورياء النس فذلك الذي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله هكذا قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذ وهي قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي لم ينزل فيها شيء بعينه والجامعه ماذا قيل العامه القليلة اللفظ الكثيرة ماذا المعنى الفاذه المتناولة لكل خير ومعروف وبر رواه أحمد ومسلم وقد ذكرت أن مسلم أورده بألفاظ كثير أحسن الإمام في اختيار الرواية منها قال القرطبي في معنى قوله الجامعة الفاذة القليلة المثل المتفردة بمعناها العامة الشاملة لاحظوا استنباط المؤلف قبل ندخل في الشرح الحديث فيه دليل على أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار أين وجه الاستدلال؟ يرى ماذا فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار واضح لكنه ماذا قبلها سيعذب بها واضح تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وآخره دليل في إثبات العموم أين وجل استنباط في القاعدة السورية هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بعموم الآية فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى قال القرطبي فإن لفظة الشيء من صيغ العموم وهو مذهب الجهوري من الفقهاء والأصوريين ومعنى الحمر يا رسول الله الحمر الحمير من لا يجد خيلا فماذا يسأل النبي قال النبي فماذا لا لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة الفاذ يعني قال علم معناها أنه من حبس هذه ماذا ينتفع بها فهو ماذا سترون ومن حبسها لتقوم مثلا بحقه ويؤدي عليها فرض الله من الصلاة وغيره فإنه ماذا له أجر ومن كان لغير ذلك فهو ماذا بنيته نعم في حديث أبي هريرة مسائل أولها أن الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف في ذلك ثانيا وجوب الزكاة في بهيمه الانعام من الإبل والغنم والبقر ثالثا استدل بقوله والخيل في روايه على وجوب على وجوب الزكاه على وجوب الزكاه لانه في روايه قال ثم لم ينس حق الله في ظهورها في روايه الخيل لما سئل عن الخيل قال ثم لم ينس حق الله في ظهوره وهو الزكاة استدل به الحنفيه على وجوب الزكاه في الخيل استدلوا به على وجوب الزكاه في الخيل اذا كان إناثا وذكورا أو كان إناثا فاما اذا كانت ذكورا خالصا فماذا فعند الحنفيه لا زكاه فيها انما الزكاه لو كانت مجتمعه ذكورا وإناثا لاجل ماذا انها تتناسل احسنت وإناثا ان قد ياتي ماذا الفحل فيطرقها جيد لكن لو كانت ذكورا ستفنى وتنقضي واضح هذا من دقة الحناب رحمه الجمهور على أنه لا زكاة في الخير وهو الصحيح ما الدليل ما سيأتي في الباب القادم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وهو الصحيح كما سيأتي طيب ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل لما في الآية ماذا في الحديث لما قال ثم لم ينس حق الله في ظهورها معناه ماذا ما واجب عليه من الجهاد ما واجب عليه من الجهاد في سبيل الله المراد بالكنز المذكور رابعا المراد بالكنز المذكور في القرآن والسنة قيل كل مال وجبت فيه الزكاة ولم يؤد حقه وقيل الكنز اللغوي وهو كل ما كنز واجتمع والصحيح أن المراد به الكنز ماذا الذي ذكرنا كل مال وجبت فيه الزكاة قال النووي واتفق ائمه الفتوى على القول الأول وأن المراد بالكنز المنهي عنه وماذا هو المال الذي وجبت فيه الزكاة قال النووي واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح لقوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ثم ذكر العقاب بعد ذلك نعم ما ذكر خامسا ما ذكر الإمام من أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وعلى أن تارك الزكاة تساهلا واستخفافا ليس كافرا وإنما يكفر من أنكر وجوبها إنما يكفر المسألة الأخيرة الاستدلال بالعموم وفيه فضيلة وفي وفضيلة ماذا حبسها في سبيل الله وربطها في سبيل الله نعم الحديث الذي يليه قال وعن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني وكان زمن أبي بكر وكفر من كفر من العرب قيل أنها أكثر العرب ماذا كفرت وارتدت فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أي حساب سريرتي. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنه ماذا جحدوا وجوبها فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا العناق ما هو؟ الأنثى من ولدي المعز إذا أتت عليه كم سنة إذا أتت عليه سنة قبل نهايته سنة يسمى ماذا عناقة كانوا يؤدونها إلى رسول الله سمع لقاتلتهم على منعها قال عمر والله ما هو إلا أن قد شرح الله ماذا صدر أبي بكر بالعناقة عند بعض العلماء أنه ماذا إلى قبيل ماذا السنة إلى قبيل السنة فما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعي إلى ابن ماجه وأخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة وأخرجه النساء في باب مانع الزكاة وفي الحديث مسائل قال لكن في لفظ مسلم والترمذي بذلك منعوني عقالا كانوا يؤدون وبدل لفظة العناق ما العقال؟ فلا هو العقال هو صدقة عام وقيل الحبل الذي يعقل به البعير كناية عن الصدقة الواجبة دل الحديث على مسائل أولها إثبات حكم الردة وجوب قتال المرتدين حكم الردة ثابت في الكتاب العزيز وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاتل أبو بكر ومعه الصحابة قاتل المرتدين وهذا خلاف ما يشيع بعض المعاصرين الآن من أن حكم الردة غير موجود وأنه ليس حكم الردة بالترير قول الله عنده لا إكراها في الدين فيقول لا هذا كتاب مصنع موجود فيقول لا يعني لماذا نحكم بالردة تحت ما نحكم الله يقول ماذا لا إكراها في الدين ويقول ولكم دينكم وليدي نقول لا من أسلم ودخل في دين الإسلام ثم عنه فهو فهو المرتد لأنه عرف الحق يقينا ثم ماذا ثم تركه هنا ثانيا مشروعية قتال مانع الزكاة ومناسبته. فان امتنع اخذت منه قهرا بقوه ثالثها ان الايمان شرطه الإقرار بالشهاده رابعها طبعا مع اعتقاد ماذا مع اعتقاد جميع ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعها وجوب قتال مانع الزكاة وجوب قتال مانع الزكاة ما الفرق بينه والتي قبلها لولا قلنا مشروعية قتال مانع الزكاة هنا ماذا يجب على الإمام ومن له قدر يقاتل ماذا من الأئمة أن يقاتل مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات السلام قليلا كان أو كثيرا لقول بكر لو منعوني عقالا أو عناقا خامسها جواز الحلف على الشيء لتأكيده وإن كان دون ماذا ونا استحلاف. لو لم يطلب منك لقولي أبي بكر والله لو منعوني. ما طلب من أبي بكر أن يحلف مع ذلك؟ حلف. سادسها وجوب الجهاد. سابعها صيانة مال من أتا بكلمة التوحيد من نفس بنفسه. ولو كان ماذا؟ ولو كان عند السيف جيد. ثامنها منع قتل من قال لا إله إلا الله. وقتلوا ماذا وقتلوا أهل البغي فإن من, خ... ماذا؟ من منعوا الزكاة عدهم علماء ماذا من أهل ماذا البغي تاسعا استدل به من قال بوجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاته موجود دلاله لو منعوني عق... عناقا ومعنى انهم كانوا يؤدون ماذا العناق وهذه سخلة صغيرة فهي ماذا يجوز دفعها تبعا لأمها. عاشرا استدل به أو استدل به من قال إن الزكاة لا تسقط عن المرتد. فالزكاة واجبة في في ماله. فلو ارتد هل تسقط عن الزكاة؟ لا تسقط. ما الدليل؟ أن من المرتدين أو الذين قاتلهم بكر كانوا ماذا؟ قد أنكروا الإسلام مطلقا. الذين في عهد أبي بكر منع الزكاة نوعين. منهم من ارتد أصلا وكفر. ومنهم من قال إن الزكاة لا تجب وأنكر وجوبها وقال ليس لأهل المدينة حظ في مالنا واضح وإنما كان يأخذها محمد جباية فأنكر وجوب الزكاة مع أنهم كانوا يصلون هذه المسألة التي كانت خلاف فيها بين من ليس الخلاف في قتال من المرتدين إنما القتال في من فقمن منع الزكاة ومع ذلك قال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاةين في في وجوبها وهذا من أقوى الأدلة للعلماء القائلين بأن من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة كفر الحادي عشر جواز مناظرة الأكابر ومراجعتهم لإظهار الحق في الحديث مسائل أو دليل على مسائل اصوليه سريعة من اشهرها أن الأحكام أن الصحابة كانوا ماذا قائلين بجواز القياس والعمل به ما وجد دلالة قاس أبو بكر الزكاة على الصلاة صراحة قال لو ماذا لو قاتلنا من فرق بين فقاس ماذا هم يسلون كانوا يسلون فقاس أبو بكر الزكاة على الصلاة في وجوبها ثانيا جواز التمسك بالعموم في قوله وأن الزكاة حق المال فتمسك بالعموم وكذلك في هذا الحديث ابو بكر تمسك بالعموم وعمر تمسك بالعموم عمر اين تمسك بالعموم في قوله ماذا حتى يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقول هذا عام لا اله الا الله لكن طبعا باي شيء بشروطها وانتفاء ماذا موانعها فاستدل الصحابيين كلهما بعام نعم في الحديث كذلك اجتهاد الائمه في النوازل وردها إلى الأصول رد هذه النوازل الأصول يعني الآن كم يحصل عندنا من النوازل في حياتنا المفترض أن ترد هذه النوازل لتنزل بالناس إلى أصول ماذا أصولها في ماذا في مثلاتها من الدين جيد ومناظرة أهل العلم فيها فيه كذلك الأدب في المناظره بترك التصريح بالتخذية فإن عمر لم يخطئ أبا بكر كيف تقاتل واستدل بالحديث وعمر لم يخطأ أبا بكر فقال والله ولم يقول يا عمر ان رأيك خاطئ أو كذا وهذا من ماذا من معرفتهم رضوان الله عليهم ماذا بالأدب والحوار نعم الحديث الأخير في الباب وعن بهز بن حكيم رضي الله عنه وعن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل ماذا في كل إبل سائمة ماذا في كل أربعين ابنة لبون الحديث قال لا تفرقوا إبن عن حسابها السائل ما هي التي تسوم أكثر الحول ترعى أكثر الحول قال في كل أربعين ابنة لبون سيأتي بيانه جيد بعد قليل إن شاء الله تفاصيل لا تفرقوا إبن عن حسابها أي لا تفرقوا بين الخليطين جيد خشية ماذا الصدقة فلا تفرق الابل هذه لأجل ماذا ان يهرب من الصدقه قال من اعطاها متجرا فلها اجرها يعني ماذا قاصدا للاجر فله اجرها ومن منعها اي ابا دفعها فان اخذوها آخذوا ماذا الزكاة قوه فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا تبارك وتعالى اي ماذا فريضه من فرائض ربنا والمقيل المراد بالعزيمة هنا ليس التي تقابل الرخصة وإنما العزيمة أننا نجد في طلب ماذا أخذ الزكاة منه جيد وهو الأمر الواجب عليه وقيل هي التي تقابل الرخصة لا يحل لآل محمد منها شيء سياتي في الأبواب الأخيرة في أن الصدق لا تحل لآل النبي لا للنبي ولا لآله صلى الله عليه وآله وسلم قال رواه أحمد ولا فضل أحمد والنساء السايوة ودود قال وشطر ماله في رواية الباب وشطر إبله لأنه كان يتكلم عن أي شيء عن الإبل في كل إبل وفي رواية وشطر ماله وشطر ماله يعني في أنها تؤخذ من كل من منع الزكاة في أي مال من الأموال وليس في مال الإبل أو بهيمة الأنعام قال وهو حجة في أخبها من الممتنعين ووقوعها موقعها يعني لو أخذناها بالقهر والقوة هل تجزي عنه تجزي ولا يلزمه شيء والنات صح تصح منه هذا الحديث طبعا حديث صحيح اخرجه كما قال ابن أخرجه احمد والنسائي وابو داود وكذلك أخرجه الدارمي وابن الجارود وابن خزيمه وصححه الطحاوي وعلله بعض الفقهاء بانه من روايه بهز بن حكيم انبه عن جده وقلنا قبل كثير مرة معنا أن رواية بهز بن حكيم عن ابي عن جد تلقاها العلماء بالقبول والصحة والحديث فيه مسائل أولها ما ذكر المؤلف من ماذا من جد طبعا كل هذه الادله على ماذا الخمسة كلها دليل على وجوب الزكاة وفرضيتها فما نحتاج نعيد في كل حديث أوله ما ذكر المصنف جواز اخذ الزكاة قهرا ممن منعها وهذا باجماع أهل العلم لأن الزكاة حق من؟ حق الفقير ثانيها الحديث دليل على أن من ابى دفع الزكاة أنه ماذا؟ تؤخذ منه ماذا؟ قهرا <تصفيق> ودليل على أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه طالبا الأجر من الله فله ماذا؟ فله أجرها وثوابها ومن منعها فعليه وزره من علام من قال وهذا قول قلنا ضعيف رده الإمام من قال أنها لو أخذت منه قهران فإنه ماذا فإنها لا تجزي لا تجزئ والسحة تجزي تجزئ عن وقعت ووقعت موقعها ثالثها تحريم التفريق بين المالين المختلطين من الماشيح فرارا من الزكاة يعني مثال رجل عنده أربعين من الإبل كم الواجب فيها لا أربعين خمس فيها شات أربعين بنت لابون فلما جاءه الساعي أخذ عشرين منها ووضعها من أين؟ في مراحي آخر فرقها كم سيجب عليه في العشرين ها؟ أربع شيات لأنه في كل خم... خمس شات فقال أزكي هنا شات أزكي هنا شات بدل أن أزكي ماذا بنت لابون فقال ماذا هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرق إبل عن حسابها ويحرم التفريق بينها رابعا أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام أو من ينيبه خامسا وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام السائم وسياتي في الباب القادم في كل إبل سائم سالسا وهي مسألة مهمة مشروعية العقوبة في المال والتعزيل بالمال وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي والشافعي في القديم في الرواية القديمة إلى جواز العقوبة بالمال أخذم بظاهر الحديث فانه ماذا قال فان اخذوها وشطر إبيله وفي روايه شطر ماله طيب آخذوها آخذوه ماذا الزكاة الواجبة ومع ذلك عوقب بزيادة شطر نصف نكاية به وهذا من التعزير بالمال واستدل كذلك بحديث مضى معنا وهو حديث التحريق فإن النبي عاقبهم بتحريق أراد أن يعاقبهم بتحريق بيوتهم وهذا من التعزير التعزير في المال المتخلفين عن الصلاة واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص يعني في قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يصيد فيه يعني في حرم المدينة فخذوه وسلبه فعقب باي شيء تعزيرا باخذ ماله والحديث في مسلم وامر النبي بإحراق طعام المحتكرين فانه دليل على ان المحتكر ماذا نفعل في طعامه نحرقه هذا تعزير في المال وقد ورد اثار على الصحابه في ذلك وذهب الجمهور الى ان العقوبه في المال غير مشروعه ولا فرق في ذلك بين مانع الزكاه جيد والغال في الصديقة في الصدقة والغاليمة الغال ماذا نفعل في ماله نحرقه جيد فقالوا هذا ورد ماذا منصوصا فيه واضح والزكاة منصوصا فيه أما ما عداها فلا يجوز العقوبة يجوز العقوبة في المال واستدلوا بعموم الآيات في تحريم مال المسلم في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة القول الله إزوال تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلو بهذه الحكام وكذا قول النبي إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام واضح وأما حديث بهز بن حاكيم كيف عملوه من علماء كما ذكرنا أنه من يضعف رواية بهز ومنهم من يرى أن رواية بهز فقط في مانع الزكاة من علماء يقول حتى مانع الزكاة لا نأخذ إلا ما وجب لا نأخذ شطر ماله وأن بحز حديث بهز ماذا ضعيف لكن الصحيح أنه صحيح الاقوى جواز التعزير بالمال لان الصحابه يعني فهموا النصوص على ذلك و بالمال لكن بشروط وهي ان لا يكون في ذلك ماذا نفع مجلوب الى ماذا الى من يضرب هذا التعزير واضح ثانيا ان لا يكون فيه ظلم ظاهر جيد او ثالثا ان لا يكون في كرائم الاموال نفائس جيد رابعا ماذا ان يكون فيه بيان لمن لمن سيعذر بيان ماذا انه سيعذر لان مسلم كان يقول في المحتكرين ماذا أنه تحرق محتكر ماذا محتكروا نعم واذا رات الامام الحاجه الى ذلك وللأصل ان اموال الناس ماذا محترمه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب صدقة المواشي قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة, فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها ورسوله فمن الحديث طويل فودي لكم تدقون معنا بنقرأ الحديثين يعني بطولها وسنشرح بعض المعاني ونحن نقرأ أفضل لأن ما يعني نريد النقرة ثم نرجع مرة أخرى. فأنا سأشرح بعض المعني. يعني قال عن أنس رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائ. كتب أبو بكر كتاب. لانس ومن كان مع أنس من الصحابة. نعم. إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله. أي نسخة فرائض الصدقة. فحذف المضاف العلم به. فمن سئلها من المسلمين على وجهها ومن سئلها أي الزكاة المفروضة فليعطها على وجهها أي حسب ما شرعت نعم. قال ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذوذي طيب ذو سيبدأ في بيان الأنصبة جيد ومن سئل فوق ذلك مما وجب الله فلا يعطه يعني أن من سأله زائدا على ما فرض أو فرض الله في الأسنان والأعداد فله من فلالمزكي أن يمنع ويرفض نعم وبدأ الآن فيها نعم السعي يطلب بنت لبون مثلاً وهي لا تجب بنت لبون يطلب بنت مخاض وهي لا تجب بنت مخاض فله ليس ماذا ليس له أي يعطيه وإنما يمنعه نعم في مدن خمس وعشرين من الإبلي الغنم في كل خمس ذود شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة قال رحمه الله أقول الله عليه وسلم في الكتاب قال فيما دون خمس وعشرين من الإبل ماذا؟ الغنم أربعين وعشرين فيها ماذا كم أربع ماذا أربع شيا قال الغنم في كل خمس ذود ما الدود ها؟ ها من الثلاثة العشرة يطلقوا على ماذا على الإبل قال في ويطلق على الشياة في كل خمس ذود شات في العشرة من الإبل شات في الأربعة عشر تسعة في خمسة عشر ثلاث في تسعة عشر ثلاث في ثلاثة وعشرين أربعة. أربعة نعم قال فإذا بلغت خمسة وعشرين ون تبدأ ماذا أن تؤخذ من جنسها قال ففيها ابنة مخاض ابنة مخاض الأنثى ما استكمل ماذا من الإبلي سنة. السنة الأولى ودخل في الثانية سميت بنت مخاض ماذا لأن أمها ماذا قد حملت في الغالب ماذا قد تكون قد حملت والمخاض الحامل الحامل التي دنت ولادتها قال فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض أنثى إلى خمسة وثلاثين يعني أربعة وثلاثين ابنة مخاض سبع وعشرين ابنة, ابنة, ابنة مخاض قال فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر لأن ابن لبون أعلى لكن المقصود دائما الإناث. المقصود في الإبل هو ماذا؟ الإناث. فإن لم يكن ابن البنت بنت ماذا بنت المخاض، فابن اللبون الذكر. فإذا بلغت يعني من كان عنده أربعة وثلاثين وليس عنده بنت مخاض، فيجب عليه ابن لبون, ابن لبون الذكر. فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة. ولكن بلغت يجب ان بلغت مبنى للابد من سنه سنه لبون سنه سنه ها سنه سنه سنه سنه ماذا سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه عندنا من خمس وعشرين إلى خمسة إلى فيها بنت مخاض من خمس ستة ثلاثين إلى 45 فيها بنت لبون قال فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ما الحقة ما استكمل ماذا ثلاث سنين. سنين ودخل في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويركبها ماذا الفحل ال 42. كم فيها بنت لبون ست واربعين حقه اثنين حقه. وخمسين حقه. كذلك حقه جيد تسعه وخمسين حقه فاذا بلغت ستين حقه واحد قال صلى الله عليه وسلم ففيها جذع وهي مستكملة اربع سنين جيد سميت بذلك لانها تجذع اذا سقطت ماذا اسنانها إلى خمسين وسبعين في سفيه اثنين وسبعين جذع في أربعين وسبعين جذع جيد خمسين وسبعين جذع في ستين وسبعين ماذا قال صلى الله عليه وسلم ففيها بنت لبون إلى تسعين تسعة وثمانين بنت فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل إلى عشرين ومية وثمانطعش حقتان حقتان فإذا زادت على عشرين ومئة فيبدأ ماذا في كل أربعين بنات لبون وفي كل خمسين حقا يعني المئتين أحسنتم أربع. إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون أربع مئة أنا ضعف المئتين يعني ضعفوا هنا إما أو احسنت اما عشر بنات لبون او ثمان حقاق, حقاق. سبع مئة 720 وعشرين عشان ما يصير فيها كسر وقص <تصفيق> 720 وعشرين قسم اثنين على طول ها عشر في أربعين <تصفيق> <تصفيق> في 50 14 في 50 خمسة حسنت هذه في 700 باقي معنا وقص عشرين واضح 24 في 40 لا تعدد كيفية. واضح إذن هي فيها كم؟ 720 هذا الخلاف بين علماء الوقس انتبهوا معنا قلت وقسم بعض أخوان يقولش وقص الآن 720 720 كم الواجب فيها؟ قسم 720 لما تحسبش كم فيها طلع 27 على 40 طلع كم؟ أو على 50؟ على 50 في 14 أي يبقى معنا 20 فنخرج في 20 كم؟ اربع شية فيجب 14 و 4 جيد ولا لا هذا على القائلين بأن حيمة العام فيها في الإبل فيها وقص الوقس هو الفارق بين ماذا النصابين واضح أكثر العلماء على عدم وجوبه جيد مع من أوجبه هو رواي في المذهب عند الحنابلة طيب لكن صحيح عدم, عدم وجوب لأنه بالسلام لم يذكره صلى الله عليه وسلم طيب نكمل الشيخ قال فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات اختلفت يعني أسنانها نعم فمن بلغت عنده صدقه الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرة له او عشرين درهما نعم فإذا بلغت الأسنان وجلنا نقبض الزكاة منه والواجب عليه ماذا صدقة الجذعة التي هي ماذا ما بين ها ستين ستة وأربعين لين ستين جيد أي أول شيء عندنا بنت مخاب ثم بنت لبون بنت لبون علشان حقة أي بنت لبون بعد بنت لبون الحقة أي وبعد الحقة الجذع ثم بنت لبون ثم حقتان فجئنا له تجد فوجدنا عنده ماذا أوجبنا عليه صدقة الجذع التي كم أكثر من ستين ما بين الستين إلى الخمسة والسبعين وليست عنده جذع عنده أقل منها وهي الحقة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل من الحقة الحق ويجعل معها شاتين وهو جبر ماذا ما بين الحقة وماذا والجذع إن استيسرت له إن كان عنده شيئة طبعا إن لم تكن عنده شيئة نقول له ادفع عشرين درهما من فضة ومن بلغت عنده نعم هذا دليل الوقس شيخ لا هذا غير الوقس لا هذا ما هو الوقس هذا الله يحفظك حنا أوجبنا عليه حقه مثلا طيب أو هذا العكس او أوجبنا عليه حقه جيد ويس عنده حقه طيب وجدنا عنده الجذع والجذعة أقل ولا أكثر أكثر ها أكثر أكثر, أكثر, أكثر الجذعة أكثر أي الجذعة ماذا أكثر جيد فوجدنا عنده أقل ماذا نفعل نجبرها باب الجبران في زكاه ليبن فك ما هو الجبران؟ الجبران إما أنه يدفع شاتين جيد أو عشرين درهما. طيب جئنا إليه ووجدنا عنده سن أعلى من السن المطلوب. ماذا نفعل؟ نأخذ من السن المطلوب. وماذا يفعل الساعي؟ يرد الساعي له شاتين وعشرين درهما. فهو إذا لم نجد عنده السن المطلوب وجدنا أقل ماذا يفعل الساعي؟ يطلب من زيادة وهي يجبر بها الصدقة. فيأخذ منه ماذا شاتين أو عشرين درهم جاء وطلب منه ما يجب عليه ما أوجب الله عليه في الفريضة فوجدها أعلى قال ما عندي ما تريد ما عندي بنت اللبون مثلا وعندي ما عندي بنت المخاض عندي بنت اللبون فيقبض من بنت اللبون ثم يعطيه, يعطيه المت... ماذا السعي وهذا من عظم هذا الدين العظيم ما ترك شيء يعني لا ش... شططا ولا زياد على من على المزكي نعم لو تكمل الشيخ كانت العشرين شيخة تعادل الشاتين تقديرا وقيل هذا في دليل على خبرة النبي صلى الله عليه وسلم قدرها النبي صلى الله عليه وسلم وقاس على في هذا الزمن على هذا في هذا الزمن على هذا نفس نفس أنا كنت أظن أن هذه الأشياء يعني قلما نسأل عنها كنت في الحرم جالس فجاني أحد رجل من أهل عمان في رمضان فإذا هو يعرف الأسنان ويعرف هذه الأحكام بعاميته رجل عامي يعني من البادي وقال أنا عندي إبل وكذا وبدأ يسألني فقلت سبحان الله هذا بدأ يسترجع أحاديث وسألني أنا عندي كذا وعندي كذا الحقيقة أني خدته وجلسته وجلست أسمع منها عن بعض الأشياء في الإبل وطريقة الإبل وكذا يعني ظلنت أن هذا الفقه قد اندثر شيئا ما لا أبدا عند أهلها ممن يعنون بالزكاة محفوظ معروف وحدثني أنهم يكتبونها في وصايا تناقلها الأباء لأبنائهم وما زالت موجودة وجلست مع بعض الأخوة الذين يقبضون الزكاة يعرفون هالأسنان تحديدا البادية يعرفونها جيدا والروات بعضهم يعرفها جيدا وقابض الزكاة يعرفونها معرفة جيدة وهناك مواسم الآن موجودة تقبض فيها الزكاة الإبل نعم قال ومن ومن بلغت عنده قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ج إلا جذع فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجع ويجعل معها شاتين ويجعل معها شاتين إن سيصرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة من ابنة لبون وليست عنده إلا حقه فإنها تقبل منه ويعطي ويعطيه المصدق, المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة من ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان سيسرته له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ابنه مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء لماذا؟ لأن ابن لبون ذكر أعلى وهذا من عداله عظيمة في الإسلام نعم ثم قال, قال ومن لم يكن عنده إلا اربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ربها رب يدفع في الاربع شات جاز له ذلك وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا يعني زاد ثمانين شاة تسعين شاة مئة قال فإذا زادت فيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت مئة شاتين مئة شاتين مئتين نعم فإذا زادت واحدة فيها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث وواحد ثلاث نعم. إلى نعم. فإذا اشياء الى فاذا في كل 100 شاه نعم في أربع هل في او شيء لا وقص الوقت كله خلاف فيه في اي شيء في بهيمه في الابل وبعض المقاس عليه ماذا البقر نعم. نعم. قال فإذا زادت في كل 100 شاه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصد الهرمة التي لا در فيها ولا نسل ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق لماذا منع التيس؟ لأنه قد يحتاج إليه في طرق ماذا؟ الشيح ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية نعم. ولا يجمع إذا... بين متفرق هذا خطاب لمن ولا يجمع بين متفرق خطاب الى أرباب ولا يجمع بين متفرق أرباب من الأموال للسعات السعات لأنها تفرقت ستقل واضح ولا يفرق بين مجتمع هذا إلى أرباب الأموال نعم يعني مثال رجل عنده لنقل مئتين من الإبل مجتمعة لو فرقها مئة ومئة كم سيكون فيها ستكون فيها أربعة هنتي هنتي طيب لو فرقها مئة وعشرين وثمانين مئة وعشرين فيها ثلاث والثمانين فيها نفسها ويكون قاعد إذا كان المسألة ليس فيها كسر لا تفترق في الخلطة في الإبل واضح وفي التفريقة لكن إذا كانت دون الكسر يعني لو قلنا 76 و124 هنا تختلف واضح 76 كم الواجب فيها حقتها جيد والمئة واربع وعشرين أربعة بقي معنى كم أربعة من الإبل لأن المئة وعشرين فيها ثلاث ثلاث ماذا بنات لبون بينما لو جمعتها فيها كم حقه خمس حقاق واضح الفرق فإنما نهى الإسلام عن الخلطة عن التفريق بالخلطة لأجل ماذا عن الجمعي وعن الفرقي لماذا التفريق لأجل لا يكون فيها مثلا إما ضررا بمن بالمزكي أو تقليلا بحق الفقير لما يقبضها ماذا السائنا؟ قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجع بينهما بالسوية لو كان رجلين في خليطين جيد متفقين واحد له 25 وعشرين وواحد له 16 من الإبل مثلا هذه كم 41 جيد فكيف نقسمها بينهم قال بالسوية من له 25 كم يجب عليه ها؟ بنت المخى ومن عليه 16 ثلاث شيا لكن لو جمعناها سيكون عليه بنت لبون واحدة واضح؟ فنقول ماذا؟ إن كانت أصلاً على الخلاف كان مراحوها واحدا، فإن ماذا؟ نوجب فيها بنت كأنها مال واحد فنوجب بنت لبون إن كانت ليست مراحوها واحد أو شيء فلنت تكون كل واحد ماذا؟ يقسم بينهم بالسوية نعم قال فإذا وإذا, كانت سائمة وإذا, كانت وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة رب دون الأربعين لا يجيب فيها شيئين. قال وفي الرقة ربع العشري فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة أي الفضة جيد ربع العشري. فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. الإسلام وضع أنصاب وأنصبة. إن كانت دونها أبين للمزكي ماذا أن يدفع ولم موجب عليه ذلك. جيد وسيأتي بيانه نعم قال رواه أحمد قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع نعم البخاري قطعه في عشرة مواضع جيد ولم يروي السياق تاما إنما قطعه في بعض الأبواب نعم قال ورواه الدار قطني كذلك كيف فرقه فائدة فرقه ستة في الزكاة تابعتها والسابع في الشركة والثامن في الخمس والتاسع في اللباس والعاشر في ماذا؟ في الخيال. عفواً. التاسع في الحيل. أنا قرأت الحيل. أين سورة الحيل؟ ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع الخشية الصدقة. قال ابن القيم وهذا الحديث أصل في تحريم الحيل في الإسلام. وسيأتي بيانه. نعم. قال ابن ماقن هذا الحديث صحيح وهو عمدة الباب. وعليه وعلى حديث ابن عمر الذي سيأتي بعد قليل وعليه وعلى حديث ابن عمر الآتي مدار نصاب زكاة الماشية جيد بذلك نقرأ حديث ابن عمر ثم نعلق على الحديث يعني نعم الأنصبة معلومة لانه اتعرض للأنصبة نعم وعن الزهري ولو في الواي نعم قال وراه الدار كذلك وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه قال الدار هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات قال وعن الزهري رحمه الله عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي قال فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك وإن ذلك لمقرون بوصيته قال فكان فيها في, في خمس شات حتى تنتهي إلى 24, إلى 24 فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جرعة إلى إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم من 40 شات من 40 شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مئتين. فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمئة، فإذا كثرت، فإذا كثرت الغنم في كل مئة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين لا ولا, ولا ولا يجمع، لا قال وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين. ولو كذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق بين مفترق مفترق مخافه الصدقه وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمه ولا ذات عيب من الغنم رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن قال وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلة فإذا كانت إحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعة وعشرين فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 94 و100 فاذا بلغت 50 و100 ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ 59 و100 فإذا كان 60 و100 ففيها اربع بنت لبون بنات لبون ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ 69 و100 فإذا كانت 70 و100 ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ حتى تبلغ 79 و100 فإذا بلغت 80 و ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100 فإذا كانت 90 و ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ 99 و100 فإذا كانت مئتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين أي السنين. أي السنيني أي السنيني وجدت أخذت وجدت أخذت أي السنيني و أي, أي سنيني وجدت أخذت عندنا شق تشكيلة وجدت يصح لأنه الخطاب للسعي صح عندي وجد لا بأس رواه أبو داود نعم, نعم يبقى السؤال لماذا المؤلف رحمه الله أورد الروايات الروايات ابن عمر ثم أورد الروايات من الزهري لان فيها زيادة بيان ليس في الأحاديث السابق خاصة الرواية الزهري ورواية عبد الله بن عمر أراد فيها تأكيد ماذا أنها كانت وصية عمر وأراد ماذا أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر وهذا من حرص المؤلف رحمه الله لبيان هذه الأنصبات طيب في حديث نرجع إلى الحديث الأصل حديث أنس أن ابي بكر كتب الكتاب هذا الحديث فيه فوائد او مسائل أولها أولها سأشرع قليلاً أن اسم الصدقة يطلق على الزكاة خلافاً لمن منعه كابي حنيفة رحمه الله فيسمى الزكاة صدقة جيد كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استدل به من قال إن الكافر غير مخاطب بالزكاة لماذا؟ ما الدليل؟ نقول حديث على المسلمين لما قال هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله المسلمين. فقال بعضهم إنه غير مخاطب بالزكاة والسائر الفروع. والصحيح أنه مخاطب بأدلة وخلا. الثالث على قول النبي على وجهها فليعطها دلالة على دفع الأموال الظاهرة أموال الظاهرة من الزكاة إلى الإمام. رابعا أن من سئل زائدا عن فرضه في سن أو عدد مما فرضه الله فلا ماذا فله المنع يعني من أرباب الأموال. كذلك هو دليل على إباحة الدفع عن مال إذا طلب بغير حقه فله أن يدفعه بما يشاء إذا أرغب. نعم. السادس أجمع على أن النصاب الأول في إيبل إجمع خمس وأن في خمس منها ماذا؟ شات وفي عشرين ماذا؟ شاتين وفي خمسين وعشرين وفي خمسة عشر كم؟ ثلاث الشياء وفي عشرين أربع الشياء وفي خمسين وعشرين ماذا؟ وعشرين. بنت ماذا بنت المخاض نعم وهذه إجماع هذه الأنصاب في الغالب أنها ماذا إجماع أجمع عليها علماء الأمة وأجمع عليها علماء المسلمين نعم سابعا لن نحتاج أن نتعرض للأنصاب لأن ذكرناها سابعا أنه لا زكاة في أربع من الإبل وهذا إجماع إلا أن يشامن إلا أن ربها ثامنا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم وشرطها أن تكون سائمة كما سياتي ولم يذكر السوم في الإبل في الحديث الآخر في كل إبل سائمة في كل إبل سائمة نعم والغالب أن الإبل لا تكون إلا, إلا سائمة فتعليفها من المشاق بالغالب أنها تكون سائمة بخلاف الغنم قد تسوم وقد لا تسوم جيد وقد تقدم حديث بهز في كل إبل سائمة تاسعا دل الحديث على أنه لا يجوز إخراج الحريمه وهي المسنة التي سقطت أسنانها ولا ذات العوار جيد وهي المعيبة والمريضة كمرضه مثلا ماذا الجرن وأنه لا يؤخذ التيس الذكر إلا يشاء ربه عاشرا الحديث الدين على وجوب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصاباً وهو اجمع لماذا لم يذكر في الحديث الذهب إلا الشائع هو الفضة كانت هي الشائع والذهب جاء في حديثة أخرى الحادي عشر الحديث الدين على إثبات الخلطة وهي الشراكة في المواشي دون غيرها من الأموال ولها تاثير في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً وتغليظاً وتخفيفا لانها تجعل المال كالمالي تجعل اموال كالمالي الواحد في حكم الزكاه الثاني عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل وفي الغلم كذا وكذا عام في الصغار والكبار فقول النبي في ماذا أربعين ماذا عام للصغيره والكبيره واستدل به من قال تجب الزكاه في الصغار تجيب تعد ماذا لو كانت صغارا فانها تعد وقال ابو حنيفه لا تجب لأن هذا من باب المفهوم لما قلنا في كل من أربعين يدخل فيها عام يدخل فيها ماذا مفهومه وكذلك أربعين الصغيرة والكبيرة أبو حنيفة قال هذا مفهوم لا حجته لا حجته فيه فلم يجب في الصغار زكاة والصحيح وجوبها في الصغار لو وجدنا عندنا أربعمائة كيف نعد الأربعمائة نعدها صغيرة أو أو كبيرة نعم واستدل أبو حنيفه بحديث ضعيف ليس في السخالي صدقة ولكن الحديث ما ضعيف جدا الحديث ضعيف جدا فالزكاة تجيب في الإبل والبقر والغنم ماذا صغارها وكبارها نعم صحيحة وسقيمة لا, لا تخرج معيبة ولا لا تحسب العدد تحسب, تحسب نعم, نعم تحسب لأنها ماذا تتكاثر والنسل فيها في الإبل وفي الغنم وفي كل سريع جيد نعم ولو تلاحظون بسمح ما نفصل لو تلاحظون أساس الشارع أخذ ماذا في الأنصبة أخذ ماذا أقل شيء لما جاء في خمسة وعشرين أخذ كم بنت المخاض أقل ما يتخيل ان عندك خمسة وعشرين من الابل بأنواعها جيد لم يأخذ فيها إلا إلا بنت المخاض أصغر شيء فيها نعم إجابة الزكاة في السائمة جيد دل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها فلو أن رجلا عنده إبل أو بقر أو غنم يعلفها من عنده ولا تسوم ترعى فانه لا تجب فيها الزكاة هذه الأحاديث هي بيان لما كان مجمل في القرآن فإن الله قال ماذا واتوا الزكاة هذه بيان للمجمل الذي في القرآن والسنة مبينة للقرآن حديث عمر كما ذكرنا اتى به المؤلف لبيان ماذا التاكيد على ما ورد في حديث أنس ابن العربي يقول هذا الحديث في حديث ابن عمر هذا الاصل عظيم في الدين فان فيه ماذا مقادير الزكاه المفروضه التي ذكر الله مطلقة في كتابه غير مفسره وجاء في الحديث انه نص على عامله بانه نص في عمل ابي بكر وعمر ثم عمل به عثمان والخلفاء من بعده نعم الباب الذي إذا كانت سائمة أكثر الحول وجبت فيها الزكاة لكن إذا كانت معلوفة أكثر الحول لا تجب فيها الزكاة طيب لو عنيفت شطرا وسامت شطرا من يقول تجب فيها الزكاة نعم وينظر في الأغلب نعم نعم زكاة البقر نعم قال رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنه ومن كل حالم دينار أو عدله معافر رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم قال وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين مسنّاً، فعرض علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاصة لا فريضة فيها. رواه أحمد. قال هذا في زكاة البقر، في زكاة البقر هذا الحديث.